م و س و ع م ر ا ن ع ل ى ا ل ع م ي ن ذرية ب ع ض ه ا من ب ع ل و ا ل ل ه س م ي ع ع ل ي م إذ الاسلاميه اسماء الله ا ل ح ر س ن ا فتقبل مني إ ن ك أ ن ت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إ ن ي وضعتها انثى والله أ ع ل م بما وضعت وليس الذكر ك ا ل أ ن ث ا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 من ي شركه ا ء ب غ ي ح س ا ن الهدى شركه دعويه غ ا ر ربحيه ذات مضمون ك اجتماعي ل د ا فدعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء فنادته الملائكه وهو قائم ر يصلي فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيا أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أ ن م ا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي ع ا ق ر قال كذلك الله يفعل ما يشاء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 واذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك, واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم إ ذ يلقون أ ق ل ا م ه م أ ي ه م يكفل م ر ي م وما كنت لديهم إ ذ يختصمون إ ذ قالت ا ل م ل ا ئ ك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 ويكرم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قالت قال كذلك الله يخلق ما ي ش ا ه اذا قضى امرا ف إ ن م ا يقول له كن إ ذ ا قضى امرا ف إ ن م ا يقول له كن فيكون